بسم الله الرحمن الرحيم إنما أنزلناه في ليلة القدر وما ما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة غروح فيها بإذن ربهم سلام هي حتى مطلع الفادوة